Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh efendimizin şirkten korunmak için okuduğu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme indekhala şekku fî imâni bike velem a'lem bihi tübtü an ve eğulü bil-ikhlası la ilâhe illâllâhu Muhammedun Resûlullah. Allahümme indekhala al-kufru fî islâmi leke velem a'lem bihi tübtü anhu ve eğulü bil-ikhlası la ilâhe illâllâhu Muhammedun Resûlullah. اللهم إن دخل الشرك في توحيدي إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل التشبيه في معرفتي إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل الرياء والعجب في عملي ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص者 لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب الكبائر والصغائر ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني أجدد الإيمان تجديدا وأقول بالإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والكمال والعظمة والسلطان اللهم نظم أحوالي وحسن أفعالي وخلصني عن ألم الفقر والبلاء والقضاء والوباء وعن شرور الأعداء ومن شر الشيطان المضلين والنفس الأمارة بالسوء اللهم اجعلني من الصلحاء العابدين والأغنياء الشاكرين ويسر لنا الانتظام في جميع أمور الدينية والدنيبية وحصل مرادنا من الخير وبعد من الشر والعصيان من الذنوب الكبائر والصغائر ونظر قلبي بأنوار تلك المعارف والعلوم المشهورة بين العارفين والعاملين المحققين وبأنوار الإيمان في حال النزع في آخر عمري بأن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك وبعزتك وبكبريائك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إلهي أعمالنا قليل وحاجتنا كثير فأنت رب غني كريم نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم